بسم الله الرحمن الرحيم تفضل يا من عن الامثال قل الامثال لله والرسول أتقوا الله وأصلحوا ذات بيكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين أتقوا النور وأصلحوا ذات بيكم ومنهم الزين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا إنما المؤمنون الزين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإذاَاةُن يَْقالَالَْنِ آيَةُ مزَادت بُمْ إمَنَ وَلَ وَبِّ ييتَوكَرُون الذين يقيمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون الذين في دين الصلاه و مما رزقناهم ينفقون اولئكه المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم بيتك بالحس وإن فريقا من المؤمنين لكارئون كما أخرجت ربك من بيتك بالحس وإن من المؤمنين لكارئون يجادلونك بالحق بعد ما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يجادلونك بالحق بعد ما تبينك أنما وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَعْدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحفق الحق بكلماته ويقطع داب والكافرين وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن ليحفظ الحق بكثاته ويحفظ عباد والكاثمين ليحفظ الحق ويمطل الباطل ولو كرأ المجرمون ليحفظ الحق ويمطل الباطل ولو كرأ المجرمون إذ تستغيطون ربكم فاستجاب لكم أني قوم ب1000 من الملائكه مردفين ان تستريقوا ربكم فستجاهدكم انمضوا ب1000 من الملائكه المحيطه وما جعل الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما جاء له الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ الرُّعْبُ وَتَأْمَنُونَ مِنهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُصَدِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ السماك ما أن يطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ويذهب عنكم رجز الشيطان ونتبت به الأخذار إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتبتوا الذين آمنوا اُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ الله ورسوله ذلك لأنهم شافوا الله ورسوله ومن يشافك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ولن ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا فَكِثُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تَوَلُّهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كِثُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا ارفاً لكتاب أو متحيزاً إلى فئة فقد ذا من الله فلين ولي يومئذ هو إلا متحرف للكتاب أو متحيزاً إلى فئة فقد ذا غضب من الله فَقَدِثَ الْغَضَبُ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَنَّ فَقَدِثَ الْغَضَبُ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَنَّ وَرِثَ الْمَصِيرَ, وبس المصير فَقَتَلُوهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلَنَبَغَيَنَّكَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ لَوْلَا الله سميع علي إن الله سميع علي ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد إن تستصحوا صفرجا وان تنتهوا فهو خير لكم وان تنصوا فهو خير لكم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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون يا ايها الذين امنوا اطيعوا تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا لا يسمعون ان شر الدواء الصم البكم الذين لا يحقلون إن شرد عاد عند الضعر الصم البكم الذين لا يحقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو علم الله فيهم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 وَاللَّهُ أَنَّ الضَّعَالَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاللَّهُ أَنَّ الضَّعَالَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا جِثَّةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاتَّقُوا جِثَّةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ظلم وعلم أن الله جديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتغطبكم الناس فآواكم واذكروا إذ أنتم فَإِن تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ الشَّؤْمَاءُ فَآوَاتِكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَآوَاتِكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده cùng cùng có đâu anh chất anh cùng xây cùng cùng đi tất anh là cùng cùng phố anh chất cùng xây والله ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ كَذَّبُوا بِالَّذِي نُزِّلَ عَلَيْكَ وَإِذَا يَمْكُرُونَ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أو يُنْفِقُونَ وَيَنفِقُ ويمكر اللهُ يُنْفِقُونَ وَيَنفِقُ ويمكر اللهُ والله خير وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هؤلاء كل ماثل ذلك بالله اتصفوا الاول واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجرا من السماء إِذْ أَوْتَيْنَا عَبَادَنَا مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْبَنِينَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ قَالَ يَا فِي وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَارْحَسِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا of ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن ويحيى من حي عن بذينة وإن, وإن الله لزميع عليم وإن الله لزميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلاً قُل لَّوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَسْبُكُمْ وَلَن أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَيُذْهِرُكُمْ إِذْ تَلْقَايَتُم فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا قولا فمن يريد ان في اعرقي قليل وما في انني يكن يالله اقوى ترى مسؤولا واقول الله يجونكم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم سئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَأَطِيعُوا الله وَأَمْرَ رَسُولِهِ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا وَأَطِيعُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عن والله بما يعملون محيط االله بما يعملون محيط واذين له الشيطان اعمالهم وقال لا غائز لكم اليوم من الناس واني داع لكم واذين له فَصَالُوا أُمَّهُ وَقَالُوا لَا وَالِدَ لَكَ يَا مَن كُنْتَ تَرْعَى وَإِنْ كُنْتَ لَنَا لَحَفِيظًا فَلَمَّا وقال إني بريد فَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَانْتَهُوا شَرًّا لِلْكَوْنِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي على اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ قُلْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ الحريق اور ارتوايت يته الذين تبون ذا يسطرونه ذوهم وانذرهم وذلك وهذا الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعجيل ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعجيل كذا بآل فرعون والذين من قبلهم بحب آل في العرب والمبيل من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله شديد العقال إن الله قوي شديد العقال ذلك بأن الله لم يقوم غير النعمة أنعمها على قوم حتى لأن الله لم يكن غيرا نعمة غير أنعمها على قوم حتى يغيروا ما على قوم حتى يغيروا ما وأن الله تميع علم لم يكن غير نحة أن على قولي حتى يغير ما لأنفسهم وأن الله تميع علم كذا بآالِكِ الرََّّ وََّذينَ مِ قَِ كَذَأذ آلَِّ وََّذ بِ قَِهِ كَذَّبُهِ آياتَاتِ وَبّم فَأََّك النَّهُ بِذُنُوبِ إِم وَأَوقُن آلَكِ لَّذِينَ آيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَنَّكْ لَا نُذِنُبُ ذُنُوبِهِمْ وَنَغْفِرُ لَهُمْ عَلَى كُلِّ عَن وَقُلْ لِمَنْ قول ان كنتم تندمتم ثم تقولون عنه في كل مولى وهم لا تفون فإن ما في الحرب فشرر بهم مَن قُلْتُهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَرِنَا مَا تَفْعَلُ نُمِكِّ الْحَظِّ بِشَرِّهِمْ مَن قُلْتُهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَإِنْ مَا تَخَفْنَ مِنْ قَوْمٍ خيانة Hvala. فَأَوْسَبُوا وَلَا يَحْتَدَنَّ مَنْ لَذَّلَهُ فَوْسَبُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا ومن الرباق الخيط رهبون به عدو الله وعدوكم وأعزوا لهم ما استطعتم من قوة ومن الرباق الخيط رهبون هبونَ بلي عذم الله وأض وَكم وَآ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفى إليكم وأمين وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فِجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَإِن جَنَحُوا لِالْحَرْبِ فِجَاهِدُوا حَتَّىٰ نَأْتِيَ أَمْرَ اللَّهِ وَلَوْ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَدَّ ٱللَّهَ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَدَّ ٱللَّهَ ورب يواب المؤمن وانذف بين قلوبهم وانذف بين قلوبهم لو ان انتقمت اقض جميع ما انذف بين قلوبهم ولكن الله انذفنهم لو أنفقت ما في الأرض يلي عما أنفت بي قلوبه ولكن الله ألف بيك له إنه عزيز حسيب إنه عزيز عن الله ومن اتبعك من يا ايها النبي يحرض المؤمنين, المؤمنين على القتال ان يَكُن منكم مشرون صابرون يضربو 200 ان يَكُن منكم مشرون يكن منكم 100 وإن كفعوا بأنهم قوم لا يفقهون وإن يكنكم بأكمي نرسو ألسن الآن قصّت الله عنكم وعما ان فيكم ضعف الآن قصّت الله عنكم وعن ان فيكم منكم مئات فإن يكون منكم مئة صادرة يغزبوا مئة وإن يكون منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصادر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يحسن في الأرض ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يحسن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله نريد لونا وبس دنيا ونريد الاخره والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله لسبق لمستكم فيما عذاب عظيم لولا كتاب من الله جرق لنشكم فيما أخذتم عذاب عظيم مما غننتم حلالا طيبا فكنوا واستغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في انبيكم من الاسرى يا الله بالله في قلوبكم قيرا يا اي واله كل من في ابيكم الى الاسرار يا الله في قلوبكم قيرا اي الله خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم إني أمن الله في قلوبكم خيرا والله رفيق رحيم والله غفور رحيم وان يريدوا خيانه فقد خن الله من قبل فامكن منهم وان يريدوا خيانه فقد كَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذين آووا ونصروا والذين آمنوا ونروا هاجوا ما لكم ولا يكن من شر حتى يواجوا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قومهم بينكم وبينهم نيساق وإن اشتنوا قوموا في الجير فعليكم نصر إلا على قوم بينكم وبينهم نيساق والله بما وكـون بي بكام كنونا رحي والذين تزهروا بعضهم اوليا إلا تفعلوه تكون ستنة في الأرض وفساد كبير إلا تفعلوه تكون ستنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وآجروا وجادوا نصروا أولئك هم المؤمنون حقا والذين أمنوا آجا وجادوا في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم لن مغفرة ورزق كريم لن مغفرة ورزق كريم والذين je <todic> ih